وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي شروط البيع أو شروط أو شرط التراضي ثم شرط عدم الغرر وعدم الجهالة وذكرنا أن الجهالة هي وذكرنا أن الغرر أن الغرر هو هو مجهول العاقبة، هو مجهول العاقبة، ودللنا على ذلك من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه صلوات ربي وسلامه عليه نهى عن بيع الحصات، وكذلك نهى عن بيع عن بيع الغرر، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه. ثم قال المصنف رحمه الله عز وجل ويدخل. فيدخل فيه، أي في الغرر والجهالة. بيع الآبق، أي بيع العبد الآبق، أي الشارد. فإنك إذا بعت عبدا شارداً على آخر، فإن هذا فيه ماذا؟ فيه غرر، لأنه مجهول ماذا؟ العاقبة، فقد يحضر وقد يأتي هذا العبد وقد لا، وقد لا يأتي ويستمر في. في شروهه، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، وأن يقول بعتك بعتك إحدى السلعتين. في الأول بيع الآبق والشارد هو عند العلماء رحمهم الله يسمون هذا الأمر بيع ما لم يمكن تسليمه، فهذا من الغرر. بيع ما لم يمكن تسليمه، فهذا من الغرر. وأن يقول بعتك إحدى السلعتين وهذا عند العلماء يسمى ببيع المجهول هذا عند العلماء رحمهم الله يسمى ببيع المجهول كأنه يقول بعتك إحدى السلعتين مع اختلافهما ولم يعين أحدهما بعتك إحدى السلعتين مع اختلافهما ولم يعين أحدهما مثاله عنده سيارة وعنده بيت وعنده كيس رز وعنده كذا فيقول بعتك إحدى هذه السلع بعتك إحدى هذه السلع ولا يميز بينهما مع اختلافهما هذه سيارة وهذه وهذا بيت وهذا كيس من الرز إلى آخره فهذا كذلك من ماذا من الجهالة أي يقول بعتك إحدى السلعتين مع اختلافهما ولا يعين ماذا أحدهما؟ لكن لو قال بعتك إحدى السلعتين مع تماثلهما كيس رز كيس رز هذا يعتبر مجهولا؟ لا ففرق بينهما لذلك نقول هنا هذا بيع المجهول كأن يقول بعت بعتك إحدى السلعتين مع اختلافهما سيارة و... ماذا؟ وبيت مع اختلافهما ولم يعين أحدهما ولم يعين السيارة أو يعين ماذا؟ البيت فهذا يعتبر من بيعيش المجهول أما مع تماثلهما كأحد أكياس الرز فيجوز لانتفاء الغرر والجهالة وأما مع تماثلهما عنده أكياس رز أو عنده كيسين من الرز وقال بعتك إحدى السلعتين إما هذا الكيس أو هذا الكيس وكل من الكيس مثل صاحبه وكل من الكيسين مثل صاحبه هذا خمسة كيلو وهذا خمسة كيلو هذا من الرز بسمتي وهذا من الرز بسمتي وهذا من الشركة الفلانية ونفس الشركة فهذا يعتبر ماذا؟ هل يعتبر بيع مجهول وغرر؟ لا لتماثلهما فليس هناك فيه غرر وليس هناك فيه ضرر وليس هناك فيه ظلم وليس هناك فيه إيقاع للعداوة والبغضاء فانتفى فيه ما جاءت الشريعة من المفاسد في هذا الباب أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه هذا كذلك بيع مجهول لأنه لا يدري الحصاه أين تبلغ لأنه لا يدري الحصاه أين, أين تبلغ لذلك وهذا مثل بيع الملامسة وبيع المنابذة ووجه الغرر هنا أن المبيع ربما كان أكثر مما يظنه البائع أو أقل مما يظنه المشتري وجه الغرر هنا أن المبيع ربما كان أكثر مما يظنه البائع أو أقل مما يظنه المشتري وقد ثبت من حديث عامر بن أبي عامر بن سعد بن أبي وقاس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن أبا سعيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه قالوا قال أبو سعيد أخبرنا قال قال عمرو بن, بن أبي سعد أن أبو سعيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة ما هي المنابذة طرح الرجل ثوبه للبيع إذا الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه فيقول له الآن كأن هذا كأن هذا ثوبا كأن هذا من الثياب وهو ليس منشورا ليس واضحا وإنما على هيئة لا يتضع فيها صفة هذا الثوب فأقول لعبد الرحمن وأطرح عليه الثوب قال فهذه منابذة أي أنبذوا إليه الثوب قبل أن يقلبه عبد الرحمن أو ينظر فيه هذا فيه ماذا؟ فيه جهالة لأنه قد يكون الثوب ماذا؟ معيبا قد يكون مخروقا قد يكون فيه عيب من العيوب فهذا عند العلماء يسمى بالمنابذة أي أنه يطرح السلعة على الذي يريد أن يشتري وباستلامه للسلعة تجب عنده أنه قد وجب عليه اشتراء هذه السلعة وهذا يسمى ماذا؟ يسمى المنابذة وهذا كما قال قال وهي طرح الرجل ثوبه للبيع إذا الرجل قبل أن يقلبه وأن ينظر فيه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه لمس الثوب لا ينظر إليه عنده مجموعة من الثياب قال له البائع أي, أي ثوب لمسته فهو ماذا فقد, بعت فقد بعته عليك دون أن يقلب فيه ودون أن ينظر فيه وهذا فيه ماذا فيه إيش فيه غرر وفيه جهالة هذا فيه غرر وفيه جهالة لذلك هذه كلها من صور بيع المجهول أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه كبيع الملامسة والمنابذة وكما ذكرنا أن هذه كلها فيها فيها الغرر كذلك قال أو ما تحمل أمته أو تجارته الأمة التي هي الجارية وكذلك ما تحمل أمته أو تحمل بهيمته فيبيع عليه الحمل، فيبيع عليه ماذا؟ الحمل، وهذا فيه إيش؟ فيه غرر، لأن الحمل قد يحصل وقد وقد لا يحصل. يقول له أبيعك ما في بطن هذه البقرة؟ أو أبيعك ما ستنتج هذه ماذا؟ الشجرة؟ أو أبيعك في ما الذي في بطن هذه الجارية؟ أبيعك الذي في بطن هذه؟ الجارية هذا فيه غرر وذلك لأن الحمل قد يحصل وقد لا يحصل وقد نهى النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن العقد على الأعيان التي لم تخلق حتى حتى تخلق نهى النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن الأعيان التي لم تخلق حتى حتى حتى تخلق فهذه كلها فيها فيها نعم فيها غرر كذلك أو ما في بطن الحامل هي بنحو المسألة الماضية لما فيها لما فيها من الغرر لما فيها لما فيها من الغرر نعم ثم قال ونجمل هذا هذه نجمل هذه الصور هذه كلها صور في بيعش نعم هذه الصور كلها في بيع الغرر هذه كلها صور بيع الغرر نقول الغرر يقع في ثلاثة أنواع يحي... فإن هذه الصور تجمل في ثلاثة أنواع النوع الأول بيع المعدوم كبيع حبل الحبلة وهو بيع ولد الناقة الحامل في الحال هذا يسمى بيع حبل الحبلة أي, في ما... أي... أي ما في بطن الحامل النوع الثاني المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق وكبيع السمك في الماء غير المحصور وقلنا غير المحصور لما؟ لأن المحصور يمكن ماذا؟ تسليمه لأن المحصور يمكن تسليمه وقد أخذنا هذا في درسنا الماضي الثالث المجهول والمجهول إما أن يكون مجهولا مطلقا كأن يقول بعتك شيء هذا الشيء معلوم؟ لا فيسمى عند الفقهاء رحمهم الله المجهول المطلق بعتك شيء لا يدري ما هذا الشيء هل هو تراب هل هو هواء هل هو شيء ثمين هل هو شيء غير ثمين إلى آخره كذلك النوع الثاني من أنواع المجهول المعين المجهول جنسه أو قدره المعين المجهول جنسه أو قدره مثاله بعتك عبداً أو بعتك ما في سيارتي، فإن العبد لا يدرى هل هو صغير هل هو كبير هل هو جيد هل هو غير جيد لا يدري ما هو هذا العبد، فهذا المبيع معين أو مجهول، أجيبه معين عبد معين. لكن الجهال في إيش في جنسه لا يدري ما جنس هذا المبيع هل هو كبير هل هو صغير هل هو قوي هل هو ضعيف واضح كذلك في قولي أو بعتك ما في بيتي الذي في البيت معين معلوم معين لكنه قدره معلوم لا قدره ليس معلوم قد يكون في البيت أشياء قليلة وقد يكون في أشياء ماذا؟ كثيرة فهذا قال العلماء أو المعين المجهول جنسه أو قدره أو بعتك سياراتي أو بعتك سياراتي فالسيارة معينة السيارات من جهة المبيع معينة لكن من جهة جنس هذه السيارات هل هي من نوع تايوتا؟ هل هي من نوع أمريكي هل هي من نوع كذا وكذا غير معين كذلك كم عدد هذه السيارات غير معين فهذا كذلك فيها جهال من جهة الجنس وجهال من جهة ماذا من جهة القدر هذا فيه جهال من جهة الجنس ومن جهة القدر فالمبيع هنا معين ولكنه مجهول الجنس ومجهول perdition القدر أو مجهول الجنس أو القدر وشروط عدم الغرر ثلاثة إذا ضبطنا إذا ضبطنا هذه الأنواع مع شروط عدم الغرر مع تعريف الغرر فقد ضبطنا باب الغرر نقول تعريف الغرر ما هو مجهول العاقبة أنواع الغرر كم ثلاثة الأول بيع المعدوم الثاني بيع المعجوز عن الثالث المجهول إما أن يكون مجهولا مطلقا بعتك شيء او يكون معين مجهول ايش الجنس والقدر الجنس والقدر هذه انواع فاخذنا التعريف واخذنا الدليل واخذنا انواع الغرر التي تجمع كل صور ايش الغرر فنقول بعد ذلك ما هي شروط عدم الغرر ما هي شروط عدم الغرر شروط عدم الغرر ثلاثة أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه أن يكون المبيع معلوما أن يكون الثمن معلوما أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه أن يكون المبيع معلوما أن يكون الثمن معلوما والشرط الثالث هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله فإنهم اشترطوا أن يكون الثمن معلوما الشرط الثالث هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله فإنهم اشترطوا أن يكون الثمن معلوما والقول الثاني قالوا بعدم الاشتراط قالوا بعدم اشتراط أن يكون الثمن معلوما، وهذا قول للأحناف ورواية عند الحنابلة واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قالوا لأن ما أALE جهالة الثمن إلى العلم قالوا لأن مآل جهالة الثمن إلى العلم لأنهم إذا اختلفوا في الثمن ذهبوا إلى ماذا إلى ثمن المثل لأنهم إذا اختلفوا في, الم... في الثمن ذهبوا إلى, مث... إلى ثمن المثل واضح يا أخواني الآن قلت لك بعتك هذا الكأس فقلت اشتريت فقلت اشتريت هذا الكأس الذي أمامنا الشرط الأول ما هو مقدور على ماذا تسليمه أستطيع أن أسلمه الجواب نعم الشرط الثاني أن يكون المبيع ماذا معلوم وليس معلوما معلوما الشرط الثالث بعتك هذا الكأس فقلت اشتريته فهل الثمن معلوماً على قول جماهير أهل العلم هل هذا فيه غرر أجيبه نعم فيه غرر وعلى قول بعض وعلى القول عند بعض الأحناف وروا عند الحنابلة وأكثر شيخ الإسلام وابن عثيمين هل فيه غرر قالوا لا لما قالوا لأن ما آلوا إلى معرفة ثمنه وذلك بالنظر إلى ثمن ماذا؟ المثل هذا الكأس عادة بكم يباع؟ بكذا وكذا فمااله إلى إيش؟ إلى العلم فمااله فمااله إلى العلم ويرجح ذلك شيخ الإسراء بن تيمية رحمه الله ويرجحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وذلك لأمور أولا قالوا المعاوضة بثمن المثل ثابتة في إجارة المرضع المعاوضة بثمن المثل ثابتة في إجارة المرضع وذلك في قول الله سبحانه وتعالى فإن أرضعنا لكم ماذا فآتوهن ماذا أجورهن فهل هنا الأجر معلوم أو أنه مثل أجر ماذا مثل أجر أجرة المرضع عادة، فقالوا ما دام ثبت هذا في الشريعة وفي العقود، فكذلك يثبت في كل ماذا؟ في كل عقد، فكذلك يثبت في كل عقد ولا يعتبر هذا ولا يعتبر هذا جهالة لأن مصيره وماله إلى ماذا يا إخواني؟ إلى العلم. قالوا أيضاً ثانيا ثبت صحته. نكاح من لم يسمى لها مهر ثبت صحة نكاح ما لم يسمى لها مهرا فإن لها مهر إيش المثل رجل تزوج امرأة على مهر ولكن لم يسمي هذا المهر فهذا مآله ما إلى ماذا إلى الجهل أو إلى العلم قالوا إلى العلم لأن له في الشريعة جاءت بصحة عدم تسمية المهر ويكون مآله إلى مهر ماذا؟ إلى مهر مهر المثل ويكون مآله إلى مهر الإثم وأجمع أهل العلم على صحة هذا النكاح وكذلك هنا في مجهول الثمن نقول كما قالوا في صحة نكاح الذي لم يسمى لها مهرا ثالثا قالوا إن عمل أهل الإسلام على ذلك فمثلا ما يتعلق بصيانة الأجهزة والسيارات فإن الإنسان يدخل سيارته أو جهازه إلى إحدى الورش تعرفون الورشة؟ تعرفونها ورشة عندنا في السعودية يعني إيش؟ تصلح السيارة تصلح ال الآلة البتغاز الفورن إلى آخره قالوا يدخل الرجل سيارته إلى الورشة وقد يعلم وقد يعلم الخلل وقد لا يعلم أماذا وقد يعلم الخلل وقد لا يعلم الخلل في فيقوم صاحب الورشة بإصلاحها بأجرة المثل ويستبدل قطعا تالفة بقطعا جديدة من عنده بثمن المثل وهكذا وهذا بلا شك ليس فيه معرفة ليش الثمن وهذا عليه عمل أهل الإسلام فإذا كان عمل عمل أهل الإسلام على هذا فكذلك يصح أيضا هنا أن نقول إنه لا يضر إذا لم إذا لم يعلم ماذا الثمن لأن ما آله إلى إيش يا إخواني ما آل له لأن ما إلى العلم ما آل العلم وأن يكون معلوما فهؤلاء بكم دليل سدله الذين قالوا أنه لا يشترط أن يكون الثمن معلومة كم دليل؟ ها؟ ثلاثة دليل الأول أجرة المرضع الثانية صحة نكاح الذي لم يسمى لها مهر الثالثة عمل أهل الإسلام عمل أهل الإسلام أن الرجل يدخل آله له أو يدخل شيئا لإصلاحه ثم لا يتفق معه على أجرة ثم بعد ذلك يعطيه أجرة المثل لكن قول الجمهور بلا شك ماذا؟ أحوط قول الجمهور بلا شك أحوط لذلك كان بعض مشايخنا الذين يرون قول الجمهور يقولون إن قول بعض الناس إذا ركب مع صاحب التاكسي ويقول له مثلا اذهب بي إلى المنطقة الفلانية فيقول, الباء فيقول صاحب التكسي طيب فيقول الذي سيركب بكم تذهب تذهب بي إلى تلك المنطقة فيقول لا نختلف فيقول ماذا لا نختلف الذين قالوا باشتراط أن يكون الثمن معلومة هل هذه الإجارة عندهم صحيحة أجيبه هذه الإجارة عندهم إجارة محرمة هو قول الجمهور هذه الإجارة عندهم إجارة ماذا؟ محرمة لأنهم قالوا لأنهم قد يصلون إلى المكان وماذا؟ ويختلفان على الأجرة والشريعة دفعت كل أسباب ماذا؟ البغضاء والعداوة والشحناء والفرق بين أهل الإسلام لذلك قلنا إن القول بأن يكون الثمن معلوما أولى وأحوط دفعا لهذه المفاسد أخواني واضح دفعا لهذه المفاسد من يعد للمثال مثال صاحب التاكسي؟ وهذا أمر يحصل تركه مع رجل وتقول له بكم الأجرة فيقول لك ماذا ما نختلف فلما تصل إلى المكان الذي تريده يكون إيش هو يقول لك بمئة ربية وأن تقول له ماذا بخمسين 50 روبيه فعصى ليش الاختلاف والاختلاف هل الشريعة قد جاءت به او جاءت برفعه ودفعه جاءت برفعه ودفعه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والضاء الخلاف ماذا شر لذلك الاحوط والاولى والعلم عند الله عز وجل هو قول الجمهور من انه لا بد ان يكون الثمن ماذا معلوما فعندنا شروط عدم الغرر كم ثلاثة الأول أجيبه الثاني أن يكون المبيع الثالث أن يكون الثمن معلوما قبل ختم باب الغرر نقول أو قبل ذلك نقول هنا قال وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، سواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، أي أن الغرر يقع على الثمن وعلى إيش؟ وهذا ترجيح قول من أجيبه، ترجيح قول من قول الجمهور، كما أنه يقع على المثمن كذلك يقع على إيش؟ على الثمن. وهذا واختيار الشيخ ابن سعيد هو ترجيحه ترجيح قولي قول الجمهور الشيخ هنا يبين لك أن الأموال على كم نوع أن الأموال على نوعين أن الأموال على نوعين النوع الأول الثمن وهو الذهب والفضة لما قال الشيخ هنا وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن الشيخ يبين لنا هنا أمرا أن الأموال على تم قسم أو على كم نوع على نوعين النوع الأول الثمن وهو الذهب والفضة فإذا أطلق الثمن فهو الذهب والفضة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله لذلك قالوا زكاة الأثمان أي زكاة ماذا الذهب والفضة فإذا قرأت في كتب الفقه في باب الزكاة زكاة الأثمان فإن الفقهاء رحمهم الله عز وجل يقصدون بذلك زكاة الذهب والفضة النوع الثاني المثمن قالوا وهو كل شيء له قيمة من غير الذهب والفضة الثوب والسيارات والأراضي وغيرها كلها تسمى أموالا وقد أخذنا هذا في أول شيء لما قلنا مبادلة ماذا مال ولو في الذمة قلنا أن هناك ما يسمى بالاسم ماذا بالاسم إيش التجاري الاسم التجاري هذا الاسم التجاري مال يباع وماذا ويشترى ليس هو ثوبا وليس هو عمامة وليس هو مكبر صوت وليس هو ماذا وليس هو سيارة لا الاسم التجاري يسمى مال لأن له إيش له قيمة فيباع ويشترى مثل الآن ما يسمى بالماركة الماركة هذا هي على على أمر معلوم هذه الماركة مثلا هي في حد ذاتها إيش؟ مال مثلا ماركة أي, أي أنواع الماركات فإنها في حد ذاتها إيش؟ مال فإنه يباع ويشترى هذه الماركة أو هذه الماركة تباع وماذا؟ وتشترى كذلك الاسم التجاري قال أبيع لك اسمي هذا اسم هذا في السوق له إيش؟ له قيمة فإن الناس في بعض الأحيان يأتون على الاسم ماذا التجاري فإن هذا الاسم له قيمة فهذا يصح فهذا يصح لأنه له قيمة وهو من قبيل المثمن وهذا كلها تسمى تسمى أموالا لكنها من من المثمونات لا من الأثمان وهذه المثمونات تنقسم إلى قسمين القسم الأول العقارات فالعقار يختص بالأراضي والمخططات والدور والفلل والبيوع والفلل والعمائر العقارات يختص بماذا؟ بالأراضي والمخططات كذلك بالدور والعمائر والفلال والقصور هذه كلها تسمى عقارات ولذلك نقول فلان يبيع العقار الذي يبيع السيارات هل هو يبيع عقارا؟ أجيبه لا الذي يبيع الخشب هل هو يبيع عقارا؟ لا الذي يبيع الأثاث هل هل هو يبيع عقارا؟ لا، وهذا مهم معرفة اصطلاحات الفقهاء حتى يفهم كلام من الفقهاء. فذلك نقول فلان يبيع العقار معناه أنه لا يبيع إلا الأراضي والدور والعمائر والفلل والقصور، وسمي العقار عقارا من العقر سمي العقار عقاراً من العقر وهو الحبس فنقول عقره أي حبسه ومنه الحديث خمس يقتن في الحل والحرم وذكر منه ماذا؟ الكلبة ماذا؟ الكلبة العقور وسمي الكلب عقوراً لأنه يقف في طريق الناس ويحبس الناس عن إيش؟ عن مصالحهم سمي الكلب عقورا ولو وهو الذي يؤذي سمي عقورا لأنه يقف في طريق الناس ويعقر أي وماذا؟ ويحبس الناس عن إيش؟ عن مصالحهم لذلك سمي الكلب العقور والعقر هو هو الحبس ولماذا سمي العقار عقارا هنا؟ قالوا هو كل شيء ثابت محبوس في محله مستقر يسمى عقارا كل شيء ثابت الآن هذه هذه البيوت التي حول المسجد هي عقار أو منقولات هي عقار فهي ماذا ثابتة محبوسة واقفة مستقرة لذلك تسمى ماذا يا إخواني عقارا قالوا هو كل شيء ثابت هو كل شيء ثابت محبوس في محله ومستقر النوع الثاني من المسمونات هو كل شيء له قيمة يمكن نقله دون تلف. وكل شيء له قيمة يمكن نقله دون تلف مثاله ماذا سيارات فإن من قبيل العقارات أو من قبيل المنقولات من قبيل المنقولات كذلك الأثاث من قبيل المنقولات أو العقارات كلها من قبيل من قبيل المنقولات الأغذية كذلك من قبيل قبيل المنقولات. الآن عندنا ثمن وعندنا ماذا؟ وعندنا مثمن ونقسم البيع والشراء بالنظر إلى الثمن وال... وال... والمثمن إلى ثلاثة صور الصورة الأولى مبادلة ثمن بثمن كمبادلة دولار بماذا؟ بريال كمبادلة دولار بريال فأصل الدولار فأصل الدولار ذهب وأصل الريال ماذا؟ فيضة هذه مبادلة ثمن بماذا؟ بثمن هذه مبادلة ثمن بثمن وهذا يسمى بيع الصرف هذا يسمى بيع الصرف فأنت إذا بذلت ذهبًا بذهب أو ذهبًا بفضة أو فضة بذهب أو دولار بريال أو ربية بدولار هذه كلها تسمى بيع ماذا بيع الصرف وهذا سوف نستفيد منه في ماذا في باب في باب الربا سنستفيد من هذا في باب في باب في باب الربا الصورة الثانية مبادلة مثمن بمثمن سيارة بسيارة جوال بجوال بيت ببيت هذه السورة تسمى بيع المقايضة هذه السورة تسمى بيع المقايضة جوال بجوال سيارة بسيارة إلى آخر هذه الصورة تسمى بيع المقايضة الصورة الثالثة مبادلة المثمن بالثمن وهذا هو البيع المطلق هذا يسمى بالبيع المطلق وسمي مطلقا لأنه المتبادر عند الإطلاق لأنه هو الذي يتبادر عند الإطلاق لما تقول إني أبيع وأشتري فإن المتبادر عند الإطلاق أنك تبيع سلع وتأخذ ماذا؟ أموال نقدية واضح؟ وهذا هو المتبادر, المتبادر عند الإطلاق فلما يقال فلان باع فإن يتبادر عند الإطلاق أنها مبادلة الثمن بالمثمن كبيع السيارات بعشرة آلاف ربية إلى آخره فهذه صور البيع بالنظر إلى إلى مباداة الثمن والمثمن ثم قال المصد و, و نختم ونقول في باب الغرر نقول الغرر أشد المذاهب فيه قولا مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي رحمهم الله عز وجل أشد المذاهب في الغرر من جهة التحريم والمنع والتشديد هو في مذهب أبي حنيفة في مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في ذلك وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في ذلك وأحمد قريب منه في ذلك كما قد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد كما قد قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد ما هي الفائدة من معرفة أن المذهب أن الفلاني أشد المذاهب في الغرر؟ ما هي الفائدة أجيبه لما تقرأ في كتب الحنفية وفي كتب الشافعية وترى هذا غرر هذا غرر هذا غرر هذا غرر, هذا غرر،, هذا غرر،, هذا غرر، هل تستغرب ها لا لماذا لأنهم من أشد المذاهب بالغرر فلا يستغرب الإنسان قد يقول الحنفية في صور كثيرة أنها غرر ويقول المالكية ليست قرر لأن الحنفية والشافعية من أشد المذاهب في باب الغار بخلاف المالكية وبخلاف الحنابلة ويقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل وأما مالك فمذهبه أحصن المذاهب في ذلك وأحمد قريب منه في في ذلك ثم انتقل المصنف رحمه الله عز وجل إلى الشرط الثالث قال وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ عاقل رشيد قد ذكر المصنف هنا شرطين وجعل الشرطين في شرط واحد ولكن الأولى في هذا أن يكون على شرطين أن يكون العاقد والعاقد يشمل البائع والمشتري أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذون له فيه أو مأذون له فيه هذا شرط الشرط الآخر وهو بالغ عاقل رشيد هذا الشرط الأول أن يكون العاقد مالكا للشيء هذا يسمى بتمام الملك بتمام الملك أن يكون العاقد مالكا للثمن ومالكا كذلك لماذا؟ للمبيع أن يكون العاقد مالك للثمن إذا راد أن يشتري ومالك للمبيع إذا كان صاحب ماذا صاحب السلعة فلا بد أن يكون يمتلك هذا الأمر فلا بد أن يكون يمتلك هذا الأمر فهذا الشرط أن يكون من مالك أو من أو من من يقوم مقام المالك أو من يقوم مقام المالك الآن هذا الكأس أملكه أنا أملكه أجيبه بدون مجاملة. لا أملكه. هذا كأس على أحد أحد منكم. لكن لو أن لو أن هذا الرجل قال أنت يا أسامة تقوم مقام في بيع الكأس، فهل أبيعه؟ أبيعه ولا لا؟ أبيعه. فعندنا إما مالك للكأس وإما ماذا؟ من يقوم مقام من؟ المالك وكل منهما يجوز أن يبيعه ويجوز أن يشتري إذا كان مالكا للسلعة أو مالكا لماذا؟ أو مالكا للثمن والذي يقوم مقامه على قسمين إما من باب الولاية الخاصة وإما من باب الولاية العامة وباب الولاية الخاصة يدخل فيه أربعة أمور الأول الوكيل والوكيل هو من أقامه غيره مقامه في حياته فيما يدخله النيابة الوكيل هو من أقامه غيره مقامه في حياته فيما يدخله النيابة الآن أسامى عنده أموال كثيرة يا رب ووكلت عبد الرحمن وأنا حي وأنا ماذا حي هذا يسمى ماذا وكالة هذا يسمى وكالة قلنا هو من أقامه غيره مقامه يسمى من هذا يسمى ماذا عبد الرحمن وكيل هو من أقامه غيره مقامه في حياته فيما يدخله النيابة. الأمر الثاني الوصي هو من أذن له بالتصرف هو من أذن له بالتصرف بعد الوفاة. مثاله لن أقول سامه. زي قال إذا ماتت يا عبد الرحمن فأنت الوصي على على أموالي وأنت الوصي على كذا وكذا وكذا يسمى عبد الرحمن ماذا وصي وهو من أودن له بالتصرف بعد بعد الوفاة الثالث الناظر هو من أقامه غيره مقامه على وقفه في حياته أو بعد مماته يسمى ماذا؟ يسمى الناظر هو من أقامه غيره مقامه على وقفه في حياته أو بعد مماته أسامه عنده عمارة وأوقف هذه العمارة على طلاب العلم وقلت لعبد الرحمن أنت الناظر على هذه العماره تأخذ الأوقاف وتوزعها على من؟ عاطوا الله بالعلم فهذا يسمى ماذا بالناظر؟ هو من أقامه غيره مقامه على وقف في حياتي أو بعد وفاته الرابع ولي اليتيم وهو الذي يقوم على اليتامى، فهذا القائم على اليتامى يصح منه البيع والشراء في أموال اليتيم، ولكن بشرط فيما يعود على اليتيم بماذا؟ بالمصلحة. فيما يعود على اليتيم بالمصلحة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي ماذا أحسن، أما أن يقرب مال اليتيم في مصلحة هو، فهل هذا حلال أو حرام؟ حرام، فلا بد أن يكون قربان مال اليتيم في مصلحة من اليتيم، والعلماء رحمهم الله عز وجل ذكروا. مسألة الصدقات هل يصح للولي أن يتصدق من مال اليتيم الجواب أما في باب الصدقات المستحبة فلا يجوز أما في باب الصدقات المستحبة فلا يجوز إنسان عنده أيتام وعنده مال وقال وعنده مال كثير فمر فقير أو مر مسكين وقال سأأخذ من هذا المال من مال اليتيم وأعطي هذا الفقير والأجر لمن؟ لليتيم هذا لا لا يجوز شرعا فالصدقات المستحبة لا يجوز للعبد أن للولي أن يتصدق من مال اليتيم صدقة ماذا؟ مستحبة؟ أما في باب الزكاة الواجبة فيجب الزكاة في مال اليتيم فيجب الزكاة على مال ماذا؟ اليتيم لأن الزكاة الواجبة هي متعلقة باليتيم أو متعلقة بمال اليتيم بمال اليتيم فالزكوات الواجبة إنما تعلقها إنما تعلقها بالأموال وليس تعلقها بماذا بالأبدال إلا في زكاة إيش؟ الفطر فإن تعلق زكاة الفطر بالمال أو بالبدن بالبدن لذلك زكاة الفطر تتبع البدن ولا تتبع المال مثاله إنسان من أهل السعودية مثلي وقدر الله عز وجل أن أصوم عندكم في رمضان وقدر الله علي أن يدخل علي إيش العيد ومالي أين في السعودية وعندي مال هنا فهل أهلي في السعودية يخرج زكاة الفطر أم أن زكاة الفطر تابعة للبدن، تابعة للبدن، فيكون الزكاه أين؟ في إندونيسيا أو في السعودية تكون الزكاه هنا. أما المال فليس له علاقة بالبدن، وإنما تعلقه بماذا؟ زكاة الأموال. إذا سميت زكاة إيش؟ الأموال. لتعلقها بماذا؟ بالأموال. ليس لها علاقة بيتيم وغير يتيم. ما دام عنده مال، قد حال عليه الحول والشروط المعتبرة في الزكاة قد وجدت، ففيه ماذا؟ ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. هذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. قد خالف في ذلك الحسن، وخالف في ذلك ذلك أبو حنيفة. لكن قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. أن زكاة الأموال متعلق بماذا؟ بالأموال وليس لها علاقة بالأبدان. لذلك أهل العلم وهو المفتو به أن اليتيم تزكى أمواله الواجبة. وأما الصدقات المستحبة ماذا؟ لا يجوز لولي اليتيم أن يتصدق صدقة مستحبة. فإن هذا قد حرمه أهل العلم رحمهم الله رحمهم الله عز وجل. انتهينا لا هذه المسألة انتهينا منها ها احسنت مسكك عبد الرزاق يقول شيء الذي في في الوسط انت ارفع اللي بعدك يبقى شيء في المساله اللي في الخلف يرفع يده يرفع في يده من في الوسط أي شخص سبحان الله أي شخص في الوسط يرفع يده لا في الوسط وراء وسط الحلقة لا أنت في الأخير تحت اللمبة من هو تحت الضوء يرفع يده عجيب ليس آعة تحت الضوء أيضا كنا في درس شيخنا الشيخ محمد العثمين رحمه الله وكان بعض الطلاب أن الشيخ يسأل والسؤال في الدرس جيد فإنه يعني يجعل الطالب ماذا يشارك ويعلم المدرس المعلم مدى استيعاب ماذا الطالب فكان بعض الطلاب حتى لا يسألهم الشيخ ويستحون من السؤال والجواب يجلسون وراء ماذا وراء شيخنا رحيمه الله عز وجل فمرة من المرات في الدرس الشيخ يسأل وهؤلاء آمنون فقال الشيخ الذي خلف الكرسي يجيب نحن الآن قلنا تحت الظوء تحت اللمبة يا أخواني قال ما اسمك قال عبد الرزاق المسألة انتهينا منها او ننتهي لم ت... لم... منها عبد الرزاق اجاب جوابا صحيحا اريد ان اسمع جواب عبد الرزاق من شخص في وسط الحلقة طيب الجهة اليسرى تحت السماعة الثوب الاسود أنت المسألة انتهينا من هؤلاء أجيب أجيب ما اسمك أنت طيب يلا هل انتهي من المسألة أم لا ما انتهينا أحسنت ما اسمك عثمان فضل ما هي ما هو أحسنت أحسنت أين حسين حسين هو لم تأتي هنا يا حسين تكون قريبا الولاية العامة كما ذكر أخونا كما ذكر أخونا كذلك الولاية العامة ذكرنا أن الولاية كم قسم القسم الأول الولاية الخاصة وتحتها كم أربعة الولاية العامة والولاية العامة قالوك القاضي قالوك القاضي إذا باع مال السفيه والسفيه قد أخذناه بدرسنا ماذا الماضي أو ما أخذناه لم نأخذ لم نأخذ السفيه السفيه هو الذي ماذا لا يعرف كيف يتصرف في ماذا في ماله يسمى ماذا سفيه هذا من يبيع له ويشتري من كان في ولاية عامة لهو من القاضي أو أن ولي هذا السفيه هو الذي ماذا يبيع ويشتري كذلك المفلس لو أفلسه وكانت عليه ديون والديانة طلب المال من الذي يبيع له ويشتري القاضي الذي هو صاحب الولاية العامة أو السلطان الذي هو صاحب الولاية العامة وهذا يكون في مقام من المالك نقولنا ماذا أن يكون مالكا أو أن يكون في مقام المالك ومقام المالك كم اثنين ولاية خاصة ولاية أو ولاية عامة والخاصة كم أربعة فعندنا الآن ملك وعندنا ما عندنا ملك ويملك هذا الملك مالك أو من يقوم مقام من المالك ومن يقوم مقام مقام المالك على كم ولاية على اثنين عامة والخاصة كم أربعة فإذا علمت ذلك فإنه لا يجوز أن يبيع أحد شيئا لا يملكه لا يجوز أن يبيع أحد شيئاً لا يملكه طيب باب الوكالة قلنا أن الوكيل أو نؤجلها أخشى عن تلتبس عليكم نودجله إلى بابي إلى بابي إلى بابي إلى باب الوكالة لأن الوكيل إما أن يكون وكيل مطلق أو يكون وكيل ماذا مقيد إما أن يكون وكيلا مطلقا أو أن يكون وكيلا مقيدا وهذا نودجله إلى بابي إلى باب الوكالة بإذن الله سبحانه وتعالى قال أو مأذون له فيه الملك ما هو دليله أن يكون مالكا؟ دليله ما ثبت في حديث حكيم الحزام رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق فقال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك أي لابد أن يكون المبيع ماذا مملوكا؟ يقول حكيم الحزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله يأتي الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق فقال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجه والبيهقي وحسنه الترمذي وكذلك صح هذا الحديث ابن حزم والنووي والألباني والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله عز وجل كذلك أجمع أهل العلم على أنه لا بد أن يكون المبيع والثمن مملوكا كما حكى هذا الإجماع ابن حزم رحمه الله وكذلك حكاه الوزير ابن هبيرة أيضاً رحمه الله عز وجل قوله أو مأذوناً له فيه هو كقولنا ماذا؟ أو من يقوم مقامه استفدنا من قوله مأذوناً له فيه أنه إن لم يكن مأذوناً له في البيع فباع فما حكم هذا البيع إن لم يكن مأذولاً له في البيع فباع فما حكم هذا البيع هذا يسمى عند أهل العلم ببيع الفضول هذا يسمى عند أهل العلم رحمهم الله ببيع الفضول وصورة المسألة أن يبيع زيد لعمر بيعاً بغير إذن زيت أو يشتري زيد لعمر بلا إذن زيت صورة المسألة أن يبيع زيد لعمر بيعا بغير إذن زيت أو يشتري زيد لعمر بلا إذن زيت بلا إذن عمر أو زيد عمر لم تنتبه أصلحك بالله أو انتبهتم واستحيتهم كلهم أن يبيع زيد لعمر بيعا بغير إذن زيد أو يشتري زيد لعمر بلا إذن عمر مثاله عبد الرحمن ما اسمك عبد الرزاق عبد الرحمن أخذ سيارة عبد الرزاق يريد أن يذهب بها إلى جاكرتا. ولما وصل في نصف الطريق قابل حسين. وقال حسين لعبد الرحمن بيع السيارة. فقال بكم أبيعها لك؟ قال بمئة ألف ربية. فقال عبد الرحمن بعتها لك. وسيرا سيارة من؟ عبد الرزاق. هذا يسمى بيع من؟ فضولي هذا يسمى بيع ماذا الفضولي ما حكم هذا البيع؟ لأن ظاهره أن عبد الرحمن يملك السلعة ويملك السلعة ما يملك السلعة نقول أجمع أهل العلم على أن من باع مال غيره بدون إذنه ولا رضاه أن البيع لا يصح أجمع أهل العلم على أن من باع مال غيره بدون إذنه ولا رضاه أي لم يرضى المالك الحقيقي أن البيع ماذا لا يصح لكن إذا أجازه المالك قال عبد الرزاق يا عبد الرحمن جزاك الله خير وكانت السيارة كانت أصلاً تعبانة وخربانة وجزاك الله خير نك فكيتني منها وأحسين تورط فيها فلما وصل نصف الطريق وألا تعطلت وال سقط في الأرض ففرح عبد الرزاق وفرح من كذلك عبد الرحمن وتورط من حسين الشاهد قال العلماء لو أجاز عبد الرزاق البيع فهل ينتقل من كونه بيع صحيح من كونه بيع فاسد من كونه بيع صحيح أجيبه على ثلاثة أقوال على ثلاثة أقوال القول الأول قالوا البيع والشراء باطل بيع الفضولي وشراء الفضولي باطل وهذا مذهب وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وهؤلاء استدلوا بحديث حكيم بن حزام قال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك والفضولي قد باع ما ليس يملكه فالبيع باطل القول الثاني قالوا إن البيع والشراء صحيح بشرط إجازة المالكي أي أنه لما وصل الخبر عند عبد الرزاق قال لا بس أجيز ذلك أنا قالوا البيع والشراء صحيح بشرط ماذا إجازة من؟ عبد الرزاق بشرط إجابة المالك وهذا قول المالكية ورواية عن أحمد ورواية وهو قول الشافعي في القديم وحكى بعض أهل العلم هذا القول عن جمهور أهل العلم رحمهم الله هذا القول هو قول المالكية ورواية عن أحمد وهو قول الشافعي في القديم وحكاه بعض أهل العلم رحمهم الله عن جمهور أهل العلم القول الثالث قالوا بصحة البيع دون الشراء أي يصح بيع الفضول وأما شراء الفضول فإنه لا لا يصح وهذا هو قول الحنفية يصح البيع صحة البيع دون دون الشراء الصحيح والعلم عند الله والقول ثمان ما الصحيح ها عرفنا اسمك خلاص تورطه نريد الجهة هذه يا إخواني ما الصحيح هل هو قول الشافعية اللي كونكم شافعية أو أنتم أهلا حديث أو قول الحنابلة لقول لكوني أصولي حنبلية أو قول المالكية أو قول الحنفية أجيبوا العبرة بالدليل ها ما اسمك ها عمر أنا عندي ابن اسمه عمر أنت لا لست استهدت بها <تصفيق> لأن لا يجوز الجثاب إلى غيره إلى غير أبي كذلك أنا عندي مرأتان الأولى أكبر وأبنائها الحارث من الذكور والثاني الثانية أكبر وأبنائها من عمر فأنت من الثانية <تصفيق> نعم الراجح القول الثاني يقول عمر الراجح القول الثاني أنه يصح البيع والشراء إذا أجازه من المالك من يوافق عمر من يوافق ابن عمر عبد الرزاق ها توافقه صاحب تونس ما اسمك زياد زيد يا زياد أنتم, مع... أنتم في الأصول أصول مالكية توافق عمر لا توافقه لست على قول المالكية هنا من راجحه؟ قول الأول هو قول باطل الصحيح هو قول عبد الرزاق وقول عمر وإن رغم أنفو زياد الصحيح قول عبد الرزاق وعمر قول المالكية ورواية عن أحمد وقول الشافعي في القديم والدليل على ذلك هو حديث عروة بن أبي الجعد البارقي الذي رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به ماذا شاتاً يشتري به شاتاً فاشترى عروه كم شاتين فاشترى عروه شاتين فباع إحداهما بدينار فرجع إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه بماذا بشات و... ودينار اعطاه دينار لبينا صلوات ربي وسلامه عليه حتى يشتري ماذا شاتا فاشترى بالدينار كم شاتين ثم باع شاتا بماذا بدينار فبقيت معه الشا وبقي معه كذلك كم الدينار فرجع إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه ومعه شاة ومعه ماذا ومعه دينار والنبي صلوات ربي وسلامه عليه دعا له بالبركة وجاء في الرواية فكان لو اشترى ترابا لربح فيه كان لو اشترى ترابا لربح فيه لدعاء من له لدعاء النبي صلوات ربي وسلامه عليه له هنا, هنا استدل الفقهاء ببيع ماذا فضولي لأنه أعطاه دينار ليشتري طيب فليشتري فاشت... كم واشترى كم هو الثانية مأذون ما بها الشهاد الثانية مأذون ما بها لا وإنما كان فضولا ماذا منه ثم بعد ذلك باع أيضا يعني اشترى فضولا وباع ماذا فضولا لما ذهب إلى رسول الله أجازه لأن مالك الدينار من؟ هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فهذا هو الدليل على صحة بيع الفضول لو أجازه من؟ لو أجازه لو أجازه لو أجازه, لو أجازه المالك لو أجازه لو أجازه المالك كذلك عندنا هنا مسألة في الوكالة لو وكل شخص رجلين في بيع سلعة وكل أسامة عمر ما اسمك؟ ها؟ ومحمد عمر وكل اسم من؟ محمد في بيع سيارتي في بيع سيارتي فباع كل واحد منهما بثمن مسمى معلوم باع عمر وباع من محمد نفس السيارة البيع يكون لمن للأول منهما للأول منهما نقول لو وكل شخص الرجلين في بيع سلعة فباع كل واحد منهما بثمن مسمى معلوم فالبيع للوكيل من؟ الأول فالذي باع أولا هو الذي يصح بيعه لأن الوكيل الثاني زالت وكالته لما باع من؟ الأول وهذه في البيوع مثلا أقول عندي أرض وعرثت هذا الأرض على أكثر من مكتب ايش عقار عندكم أنتم مكاتب عقار صح صح ولا لا عرثت مكتب عقار يملكه عبد الرزاق ومكتب عقار يملكه عبد الرحمن فجاء مشتري لعبد الرحمن وجاء مشتري لعبد الرزاق ولا يدري عنهما الآخر فباع عبد الرحمن وهو وكيل في البيع وهذا وكيل في البيع نفس الأرض فباع عبد الرحمن قبل من؟ قبل عبد ال... قبل الوكيل الثاني عبد الرزاق البيع لمن للوكيل الأول لأنه لما باع الوكيل الأول زالت الوكالة عن من عن الوكيل الثاني فلا يحصل فيه اختلاف ولا تنازع بينه بينهم قال وهو بالغ عاقل رشيد وهو بالغ عاقد الرشيد ذكرنا ان هذا شرط ايش اخر الشرط اللي قبله ايش الملك او ان يقوم مقامه المالك او ان يقوم مقامه ماذا المالك الشرط الاخر اجيبه ان يكون بالغا عاقلا رشيدا هذا من شروط البيع وهذا الشرط يسمى بأن يكون العاقد جائز التصرف تقرأ في كتب الفقه من شروط البيع أن يكون العاقد جائز ماذا التصرف معنى قول الفقهاء أن يكون العاقد جائز التصرف أي أن يكون ماذا بالغا عاقلا رشيدا حرا والشيخ لم يذكره رحمه الله فجائز التصرف فجائز التصرف منهم البالغون، العقلاء، الراشدون، الأحرار، فخرج بقولنا البالغ من الصبي، وخرج بقولنا العاقل من المجنون والذي قد خرف والسكران والنائم، لو أن إنسان كان نائماً. وجاء أهل بيته وبصموه على ورقة بيع فهل يصح بيعه؟ لا كان نائم والضعيف جابوا أتوا بالبصمة وبصموه فلما قام قال أنزقد بيعته، فهل يصح هذا البيع؟ لا يصح هذا البيع وقد ذكروا عن بعض أئمة الحديث أنه كان ثقة ولكن كان فيه غفلة وكانت في لكن هذه الغفلة لم تؤثر على إيش على روايته كان ثقة في الحديث ولكن وابحثوه في ترجمتي لن أقول لكم أريدها كما يقال امتحان واجب ثقة وكانت فيه غفلة وهذه الغفلة لم تؤثر على حديثه ولكن كانت فيه غفلة وهو من رجال أصحاب الكتب الستة فقد أتى إلى أهل وقد ذكر هذه القصة المز رحمه الله في تهذيب الكمال قد أتى إلى أهله بسمك هو ثقة من الثقات لو تعرفونه استغربتم هذا الأمر ولكن ارجعوا إلى تهذيب الكمال وأسهل لكم في تراجم من اسمه محمد ابحثوا هذه القصة في التهذيب تهذيب الكمال الشاهد أنه أتى بسمك وقال لأهله حضروا لي السمك واطبخوه وسأنام قليلا إلى أن تنتهوا من تحضيره فحضروا السمك وانتهوا من طبخه وأكل أهل البيت السمك ولم يبقوا شيئا لهذا العالم ولطخوا يده بالسمك حتى لما يقوم فلما قام من نومه قال لهم أين السمك الذي قد أمرتكم أن تجهزوه قالوا له قد أكلته والدليل على ذلك انظر إلى يدك وشم يدك فشم يده قال نعم ولكني لم أشبه فالشاهد أنه بعض الأحيان النائم قد يتصرف لكن تصرفه غيره غير صحيح وانتبهوا يا من عنده زوجات إذا تيت بالسمك أن يكون من بالغ عاقل راشد حر وقلنا أن هذا يسمى العاقل بجائز ماذا؟ التصرف قلنا البالغ وضده الصبي وعندنا تفصيل في الصبي وعند وقلنا العاقل وضده المجنون وعندنا تفصيل كذلك في السكران هل السكران بيعه وشراؤه صحيح أو ليس بصحيح؟ مثل قول الفقهاء رحمهم الله في طلاق ماذا السكران هل يقع طلاق السكران او لا يقع طلاق السكران الرشيد ضد ماذا السفيه والحر ضد العبد والحر ضد العبد فهؤلاء كلهم معناه معنى هؤلاء ان يكون العاقد عنده أهلية ماذا؟ التصرف عنده أهلية التصرف وإن شئت فقل أن يكون العاقد جائز التصرف وهذه الأهلية تستلزم أن لا يكون الصبية والمحجور عليه من أصحاب العقود لأن الصبية والمحجور عليه هل عندهم أهلية؟ ليس عندهم أهلية والسبب في عدم أهلية الصبي وفي عدم أهلية المجنون وفي عدم أهلية السفيد أنه لا يحسن التصرف لحظ نفسه لو قال قائل لما تمنعون الصبي والمجنون و. الصفي من التصرف في أمواله ولما الشريعة جاءت بالحجر على السفهاء وبالحجر على المجانين قال أهل العلم لأن المجنون والصبي والصفي لا يحسنون التصرف لحظ أنفسهم. لا يحصلون التصرف لحظ أنفسهم فالأول في جائز التصرف من هو من هو العاقل وضده البالغ الصبي وضده عفوا الأول البالغ وضد البالغ الصبي والدليل على هذا الشرط في قول الله سبحانه وتعالى أبتلوا اليتامى حتى إذا ماذا إذا بلغ النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا ليهم أموالهم فمتى يعطى اليتيم ماله إذا بلغ فدل من هذا على أن غير البالغ لا يعطيش مالا ويكون من من الذين ليسوا من جائز التصرف كذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع, رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق ولكن يصح بيع الصبي في حالتين الحالة الأولى إذا أذن وليه والحالة الثانية كما يقول فقهاء الحنابلة يصح يصح تصرف الصبي أيضا في اليسير بلا إذن يصح تصرف الصبي في بلا إذن. من عندنا من الصبيان الصغار؟ هذا الذي بجوارك. عندنا صبيان صغار؟ مثلا أنت تعطي ابنك مصروفا في اليوم كم تعطيه يعني في المدرسة؟ كم؟ خمسين ألف؟ لا يا لهيل. خمسة آلاف. يعطيه خمسة آلاف في اليوم هذا المبلغ يسير أو كثير؟ يسير ويشتري بهذا المبلغ الشيء اليسير فهذا ماذا؟ لا بأس به كذلك لو كان عند الصبي مالا واشترى بإذن وليه كذلك ماذا؟ يصح فنقول الأصل في بيع الصبيان أنه ماذا؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح إلا إذا كان صبيا مميزا والصبي المميز يصح في كم حالة؟ في حالتين أن يبيع ويشتري بإذن من؟ وليه وليه أو أنه يبيع ويشتري في المسائل ماذا الحقيقة و... واليسيرة؟ فهذا يصح بيعه، يصح بيعه وشراؤه لأنه هنا الحكمة في ذلك هو عدم خوف ضياع المال، وذلك وهذه الحكمة موجودة لأنك قد أذنت له وقد كان بيعا بيعاً يسير، فالضرر في ذلك يسير مغتفر. والحكمة في عدم بيع الصبي خوف ضياع ماله وذلك منتفن ومفقود في اليسير لو باع صبي أرض صبي عمره خمس سنوات وعنده أرض في ملكه وجاء رجل مجرم فقال يا ابني إني أحبك وإني أنت لطيف وأنت طيب وهذه حلوة فباع الصبي الأرض بخمسة آلاف ربية يصح البيع لا يصح البيع وإن كتب الصبي ووقع ومصم بعسرة أصابع فإن البيع لا يصح إنما صححناه بإذن الولي فلو جاء الولي وقال أنت مجنون كيف تبيع مثل هذا أو كان وصححناه وكذلك في ماذا في اليسير في حلوة في بسكوت هذا يسير لكن يبيع أرض يبيع عمارة يأتي الواه يأتي صاحر يأتي أهله وهو عنده ملكه وقد باع العمار وقد باع السيارات وقد باع كل شيء لا نقول البيع ماذا البيع لا يصح الثاني أن يكون عاقلا وضد العاقل المجنون والمخرف الذي قد خرف قد كبر سنه وخرف لأن من كبر سنه وخرف قد رفعت عنه ماذا التكاليف وهذا يفيدنا في باب الصيام فلو أن رجلا كبيرا في السن قد خرف لا يعرف شيئا يدخل عليه زيت ويظنه فاطمة ويدخل عليه البغرب ويظنه ماذا العصر ويصل الثنائية ماذا رباعية هذا يسمى ماذا خروف ودخل عليه شهر رمضان فمثل هذا ماذا يطعم مثل هذا لا يطعم أبدا حتى الإطعام ما يطعم لأن التكاليف قد رفعت عليه عنه إنما الذي يطعم الذي معه ماذا عقله وهو لا يستطيع عليه على الصيام أما من خروف ولا يعرف شيئا ولا يعرف يعني الأمور وقد خلط وخرفا فإن هذا حتى الإطعام ماذا لا يطعم إنما قال الفقهاء في الكبير الذي ماذا عقله معه ويعرف أما من خرفا مثل ما يسمى الآن الزهايمر فإن هذا لا يدري لا مغرب ولا عشاء ومن دخل عليه لا يدري ومن خرج عليه لا يدري وقد يعني يقول أشياء قديمة وأشياء جديدة ويقول يقول أمور كلها ليست في الواقع، فهذا يسمى عند العلماء بالمخرف وقد خروف، فهذا حتى الصيام ماذا؟ حتى الصلوات قد يصلي إلى قبلة ولا غير قبلة، وقد يركع وقد لا يركع، وقد يسجد وقد لا يسجد وقد يقرأ وقد لا يقرأ، هذا ليس عليه حتى ماذا يا إخواني الصيام؟ فعندنا كبير عقله معه ولا عقله معه، ولكن لا يستطيع على الصيام لكبر سنه، هذا يطعم أو ما يطعم؟ يطعم وعندنا كبير قد ذهب عقله خرفة موجود في البيت لكن خرفة هذا يطعم أو لا يطعم لا يطعم لأن التكاليف قد رفعت عنه وضده العاقل والمخرف الذي قد خرفة كذلك من أذهب عقله بنفسه من أذهب عقله بنفسه مثل مثل من؟ السكران عسنته مثل السكران لأن العقل إما أن يذهب أو أن يذهب يعني على ذهابا دون تدخل الإنسان فيه أو أن العقل يذهبه صاحبه مثل من السكران عقله معه لكن بشرب المسكر أذهب ماذا عقله فالمجنون بيعه يصح لا يصح المخرف بيعه يصح النائم بيعه لا يصح الثكران بيعه يصح او لا يصح وشراؤه يصح او لا يصح وقد يوجد في مناطقكم من يبيعه هو ايش مخمور يكون في بقالة ويبيعه مخمور أو حتى في بلدان الغرب قد يبيعه هو ماذا؟ مخمور سكران فهل يصح بيعه وشراؤه أو لا يصح؟ نؤجلها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الدرس القادم والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل هنا في بلدنا نظام للبضائع التجارية فمن خالف ذاك النظام أخذت الحكومة تلك البضائع عقابا له ثم باعتها الحكومة بثمن الرخيص فهل يجوز لنا شراء تلك البضائع اعتخذت الحكومة؟ نعم يجوز لأنه قد خالف النظام وعوقب من النظام ثم كان من ذلك سلب ماله ثم بيع ماله فيصح للإنسان أن يشتري أن يشتري هذه البضاعة من, من الحكومة هل يجوز بيع وشراء في فناء المسجد؟ لا يجوز لا يجوز البيع والشراء في فناء المسجد لأن فناء المسجد من من المسجد ان فناء المسجد من المسجد وشيخنا الشيخ محسن عباد حفظه الله وهذا هو قول الحنابلة وقال غيره من اهل العلم فناء المسجد هو هو الحوش المحيط بالمسجد كان شيخنا الشيخ محسن عباد في المسجد النبوي لما كان المسجد النبوي حوله ماذا؟ حوله سور وكان أصحاب المساويك يبيعون داخل السور فكان وكانت هذا قبل تركيب الأبواب للأسوار فقال الشيخ إذا ركبت الأبواب للأسوار فإن البيع ماذا؟ لا يصح ولا يجوز ولا يصح الشراء منهم وقد كنت مرة مع شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي في جدة ومنتشر في في السعودية عندنا وفي جدة خاصة بيع السواك داخل فناء المسجد يبيع ويشتري داخل فناء المسجد عند البوابة لكن داخل داخل الفناء ليس من ليس من الخارج فرأى الشيخه أو الشيخ معروف بقوته في إنكار المنكر جزاه الله خيره كانت كان السواك على على ماذا على على سجادة صاحب الصاحب السواك على السواك على سجادة على سجادة فالشيخ زا الله خير سحب السجادة بقوة حتى أخرجها خارجة الفناء حتى خرج خارجة الفناء فلا يصح البيع والشراء ولا يجوز داخل داخل المسجد وداخل فناء المسجد لأن لأن الأثنية هي تابعة لمن وملحقة وملحقة وملحقة بالمساجد وملحقة بالمساجد هذا سؤال سوف نوجيهه إلى شرح العقيدة في قوله ولا أشك ولا أشك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف في كلام شيخنا الشيخ العثماني رحمه الله لا الانتماء إلى حزب معين يسمى ماذا السلفيين وهذا الكلام معناه واضح وسوف نوضحه بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى في كلام المصنف رحمه الله مذهب أهل الحديث الطائفة مذهب أهل الحديث أهل السنة. قالت يقول السائل طلبت الزوجة الخلع من زوجها لسوء خلقه وديانته وظلمه وجفاية وخشونته. الخلع يصح للزوجة أن تطلبه عند أمور. كما قال الفقهاء رحمهم الله. وهذه الأمور ترجع إلى ديانته وترجع كذلك إلى خلقه وترجع كذلك إلى عيب فيه في خلقه. فيصح للمرأة أن تطلب الخلع. ولكن هذه المسائل يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى إلى المحاكم. من جهة الصحة فإن يصح للمرأة أن ترجع أن أن يعني كما يقال أن تخالع زوجها إذا كان الزوج سيئا في دينه أو في خلقي أو أن الزوجة يظلمها قد, قد نصف الفقهاء على ذلك لكن هذه المسائل يرجع فيها إلى المحاكم لأن فيها خصومة فيرجع فيها إلى المحاكم لرفع هذه الخصومات إذا خلف في بعض أحيانه هل يصح بيعه إذا كان في الزمان الذي لا يخرف فيه نعم يصح لأن العلة هو الخرف فإذا العلة ذهبت ذهب المعلول والعلة تدور معه الحكم موجودا وعدما إذا ذهب خرفه فإنه يذهب فإن بيعه يصح فإن بيعه يصح ولند نقرأ في كتاب العقيدة ونأجل أسئلة إلى وقت آخر.